بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش لا اله في قريش الا الشتاء والصيف َْعبُدُ رََّ هذا البَثبودور رَ هذا البَ الذيذ أَطَامَهُم مِن جو وَآمَنَهُم مِنْ خَو